وهناك قول آخر وهو كما ذكره الناظ بقوله أو أنه أمر على اتلافه يعني أن النهي النفسي كما يقولون يزيد على الأمر بأنه أمر بالضد اتفاقا كما يذكر ذلك بعض العلماء فبعض العلماء يقولون إن الأمر إن النهي عن الشيء أمر بضبه اتفاقا ويحكون على ذلك ائتلافا واستفاقا كما يذكر الناضي وهذا الاتفاق المذكور مبني على أن المطلوب في النهي فعل الضد ولماذا يحكى الائتلاف والاتفاق في النهي ولم يحكى الاتفاق في الأمر يقول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 لان دلاله النهي على مقتضاه درء المفاسد النهي يقصد به ابعاد المفاسد التي تحل بالمكلف أو بالناس ودلاله الأمر على مقتضاه جلب المصالح ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح وحيثما مصلحه ومفسده فعارض قدم دفع المفسده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 وأما النهي اللفظي وهو الذي سبق أن أشرنا إليه فليس على الأمر بالذب ولا يستلزمه لأن للأمر صيغه وللنهي صيغه فإن يا شباب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 وكان الأمر الثاني غير مماثل الأول لان كان مغايرا له كقولك ثم نم وكان هذا القول معاقبا له او متراخيا عنه لا فرق فإن الأمر الأول غير الأمر الثاني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 فإن, فإن اتحد الوقت كما يقول هنا حمل الكلام على التخير ولا يحمل على النشخ وذلك كقولك أكرم زيدا وأهمه أي بمعنى أكرم زيدا أو أهمه ولا يحمل على النشخ لأن من شرط النسخ التراخي حتى يستقر لأمر الأول ويقع به التكليف والانتحال، وعليه تكون الواو في حينئذ بمعنى أو أي أكرم زيدا وأهمه أكرم زيدا وأهمه أما إذا كان غير متضادين فالأمر واضح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 ومثال ذلك صم صم فالمطلوب الاتيان بالصيام والصيام فيصوم المكلف ثم يصوم بعد ذلك قال بلا تعاقب أي بأن يكون بينهما تعاقب فتاسيس قفي فتأسيس قفي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 الأصل الأول براءة الذمه أي الأصل أن الإنسان ليس مكلفا فكونك تجيد عليه تكليفا جديدا هذا يحتاج إلى دليل مفهوم؟ والأصل الثاني أن الأصل في الكلام التأشيث التأكيد فلما تنازع هذان الأصلان في هذه المسألة اختلف العلماء اختلف العلماء أما لو قال صلي ركعتين، صلي الركعتين، بتعريف الثاني وتنكير الأول، فتكون ال للعهد، ويكون المطلوب أن يصلي المكلف ركعتين فقط لا اكثر مفهوم؟ وإن تعاقب فذا هو الاصح والضعف للتأكيد والوقف وضح. ان لم يكن تأسس ذا منعي من عادة ومن حجاء وشرعي الكلام الأول وإن تماثل وعطف قد نفي هذا في حالة عدم التعاقب بأن يتراخى الأمر الأول عن الأمر الثاني يقال لك ثم ثم بعد يوم أو يومين أو ثلاثة يقال لك ثم ذكي ثم بعد فترة أخرى يقال لك زكي، نفهول أما فالله ذكره ثانيا وإن تعاقب فذا هو الأصح أي إذا لم يكن الأمران متراخيين وإنما كان متعاقبين ثم ثم مباشرة بدون فاصل زمني بينهما زكي زكي، قم قم ففي هذه الحالة يقول فذا هو الأصح أي أيضا حمل الأمر الثاني على التأثير على التاسيس هو الأصح وأما القول بأن الأمر الثاني مؤكد للأول فضعيف على ما رجحه الناظم ولذلك قال والضعف للتاكيد وضح وايضا القول بالتوقف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 او شرعي او عرفي اما اذا منع من اعتبار التأسيس مانع عقلي او شرعي او عرفي فلا يجوز حينئذ حمل مثل هذه الاوامر على التأسيس وانما تحمل على التأكيد فقط مثال ما منع فيه مانع عقلي قولك اقتل زيدا اقتل زيدا فمعروف أن القتل يحصل بمرة واحدة وأن من قتل لا يتصور عقلا أن يتحقق فيه القتل مرة ثانية اذبح عمرا اذبح عمرا فمن ذبح مرة واحدة لم يتصور ذبحه مرة أخرى وأما مثال المانع العرفي كقولك اشقني ماء اسقني ماء اطعمني خبزا اطعمني خبزا فالمعروف عادة أن السقيا أو أن الري ري الإنسان وارتواءه بالماء يحصل بمرة واحدة وأيضا الشبع من الخبز ونحو يحصل بالمرة الأولى فيكون الأمر الثاني مؤكدا للأمر الأول فإن شباب ومثال ما منع فيه مانع شرعي كقولك اعتق زيدا اعتق زيدا فإلا من عتق مرة انتنع عتقه مرة اخرى شرعا وشار حرا للمرة الأولى ولا يتصور في حقه العتق مرة ثانيه شرعا لأن الشرع منع من ذلك واعتبر العتق الاول كافيا في تحقيق الحرية لهذا العبد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 أو عقلي أو عرفي كما سبق أن بينا. فهمنا شبه وهذا هو معنى قوله بلا منع يرى لديهم معولا بعد ذلك قال النار والأمر للوجوب بعد الحظل وبعد سؤل قد أتى للأصل وهنا قوله للحظل أي المنع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 فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموه فهذا امر بقتل المشركين اينما وجدوا مع انه قبل هذه الايه كان قد نهى عن قتل المشركين في الاشهر الحرم ثم قال فاذا سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا وهذا الامر للوجوب هذا للوجوب ما ورد فيه الامر بعد سؤال سؤال الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل من أمة الكلاب فنزل قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فقولوا مما أمسكن عليكم فهذا أمر قد ورد بعد سؤال فهل يقتضي الوجوه أو يقتضي الإباحة اختلف العلماء في ذلك اختلافا طويلا عريضا وهذا الذي هذا الخلاف هو الذي اشار اليه الناظم بقوله او يقتضي اباحه للاغلب اذا تعلق بمثل السبب هنا قول اخر ذكره الناظم في هذه المسألة وهو ان الامر او الحظر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 والكثير من العلماء له إلى إيجابه مصير أي ذهبوا إلى إيجاب ذلك الأمر إلى القول بان ذلك الأمر يفيد الوجوب يفيد الوجوب و بعض العلماء من المحققين في هذه المسألة يقولون إن الاستفراء في نصوص الكتاب الكريم تدل على أن الامر بعد الحظر يدل على رجوع الامر الحال الشيء الى ما كان عليه قبل التحريم فإذا كان قبل التحريم واجبا صار واجبا واذا كان قبل التحريم مباحا صار مباحا واذا كان قبل التحريم مندوبا صار مندوبا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 فلا فرق بين أن يتقدم عليه وجوب أو لا يتقدم عليه وجوب فتقدم الوجوب ليس قارينة صارفة له عن أصل وضعه الذي هو التحرير مفهوم؟ والقول الثاني أنه للإباحة قالوا لأن النهي عن الشيء بعد وجوبه يرفع طلبه النهي عن الشيء بعد وجوبه يرفع المطالبة به يرفع طلبه فيثبت التخير فيه فأنت مخير فيه بعد أن كنت مأمورا به ثم نهيت عنه فان هذا النهي يرفع ماذا يرفع المطالبة به يرفع الطلب فيثبت التخير والقول الثالث أنه للكراهه أنه للكراها وهذا القول قيل به قياسا على الامر بعد الحظر في كونه للإباحة كما سبق فالأمر في الأمر بعد الحظر كنا يقتضي الاباحه على قول بعض العلماء فنقيس عليه الوجوب النهي بعد الوجوب يقتضي الكراهه لماذا لان الكراههه ادنى مرتبتي صيغه لا تفعل ادنى مرتبتي صيغه لا تفعل هي الكراهه تحريم كراهه لا تفعل إما يحمل على التحريم وإما على الكراهه كما أن الإباحة ادنى مرتبتي افعل فإفعل إما تدل على الوجوب أو على النب أو على الإباحة فنحن نقيس الكراهة على الإباحة فهمنا يا شباب القول الرابع أن النهي بعد الوجوب إنما هو لإسقاط الوجوب النهي بعد الوجوب هو لإسقاط الوجوب ويرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الوجوب من تحريم لكون الفعل مضرة أو إباحة لكونه منفعه هذا القول الرابع أننا ننظر إلى هذا الأمر إذا كان قبل الحضري قبل الحضر أو قبل إيجابه يقتضي منفعه فهو مباح وإذا كان يقتضي مضره فهو محرم فهمنا يا شباب وهذا هو معنى قول الناظم وقيل للإبقاء على ما كان فإذا كان قبل الوجوب يقتضي مضرة فهو حرام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 ولم يقولوا في الوجوب بعد الحظر أنه يقصد الوجوب باتفاق قالوا لأن المقصود بالذات من النهي دفع المفسدة مرجع إلى نفس القائدة ومن الأمر تحصيل المصلحة ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح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 القاضي عبد الوهاب من المالكية وهو من فقهاء العراق نأقاس هذه المسألة أو شبهها شبه هذه المسألة بمسألة نسخ الوجوب شبهها بمسألة نسخ الوجوب فكما أن الوجوب الله بعد الوجوب قالوا يرجع أو يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الوجوب قالوا هو بمثابه نسخ الوجوب فالوجوب إذا نسخ الوجوب إذا نسخ يبقى على ما كان عليه قبل الوجوب من تحريم أو إباحة وصار الواجب بالنسخ كان لم يكن لكن هذا القول قول القاضي عبد الوهاب جلنا بذابه غير راضي أي أكثر العلماء من المالكيه وغيرهم لم يوافق القاضي عبد الوهاب في قوله هذا في قوله أن النسخ في قوله إن النسخة للوجوب يرجع الأمر إلى ما كان عليه وإنما العلماء يقولون إن نسخ الوجود هو لرفع الحرج كما قال الناظم بل هو في القوي رفع الحرج أي نسخ الوجود يرفع الحرج يرفع الحرج ومعناه رفع الحرج عن الفاعل في الفعل والترك من الإباحة والنب فالفاعل بعد ذلك لا حرج عليه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 وهذا هو معنى قوله وقيل للنب بِكَ ما في مبطل بعض العلماء قال هو للنب قال إن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز أي الاستحباب المحقق بارتفاع الوجوب انتفاء الطلب الجاز فيثبت الطلب غير الجاز هؤلاء الذين قالوا يرجع للنب قالوا لأن الطلب إن أن يدل على وجوب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 فاذا كان فيه منفعه صار مباحا واذا كان فيه مضره صار حراما, صار حراماً وهذا قول مشابه للقول في المساله الاولى بعد ذلك قال الناظم رحمه الله تعالى وجوز التكليف بالمحال في الكل من ثلاثه الاحوال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 لأن الفائدة موجودة وهي اختباره وقد سبق أن شرحنا هذا الكلام في التكليف هل هو للامتثال أم للإختلاع ووافقوا على جواز التكليف أي المعتزله وافق الجمهور بما تعلق علم الله وحده دون علم العباد أنه لا يقع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 قال الناظم رحمه الله تعالى وما وجود واجب قد اطلقا به وجوبه به تحققا او تحققا يتكلم الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت والذي يليه على الواجب المطلق والواجب المقيد والواجب المطلق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 من كان عنده سيارة يستطيع بها أن يحضر العدد الكافي لوجود صلاة الجمعة فإنه لا يطالب منه تشغيل سيارته وإحضار العدد الذي تجب به صلاة الجمعة وقف على هذا فالإجماع على أن ما يتوقف عليه الوجود من سبب أو شرط وانتفاء مانع.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 ولا يجوز التكليف به شرعا لان الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها فالطوق اي القدره على فعل الواجب شرط للوجوب وهذا هو معنى قوله والطوق شرط للوجوب يعرف إن كان بالمحال لا يكلف اما على قول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 او اصعد على السطح كان ذلك الشرط واجبا بوجوب مشروبه وهكذا لانه مقدور للمامور كالوضوء للصلاة وعلى هذا يقول الامام القرافي رحمه الله في شرح التنقيح